السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام. كيف حالكم شيخنا عساكم بخير بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم <تصفيق> نبدأ شيخنا بالقراءة بارك الله فيكم شيخ محمد جاهزون القراءة, القراءة الحماشي ده ده ده ده طيب ماشي انت الحين عندك ال مباشرة زين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بيشان شيخنا الحبيب ابن العلامه عليه رحمه الله قال في كتابه جمع البيان في تفسير القران سوره سوره آل عمران نعم قال ألف ل قد مر تفسيرها فينعيده نعم اقرا فقط البدايه فقط ويكمل الباقي المجتمعون نعم حد به منها وكان بعضهم يجعلها اقساما وكان بعضهم يجعلها حروفا ماخوذه من صفات الله تعالى يجمع بها في المفتدح الواحد وفي صفات كثيرة فقوة عباس لكا يا عين صاد نعم يعني الحاشية طويلة بارك الله فيكم يعني احتاج صبح صبح جان فأرجو من الجميع عن هذه الحاشية بارك الله فيكم نواصل قراءه المثل آه. الله لا إله الا هو المتفرد بالولوهيه الحي الذي الذي يصح ان يعلم ان يعلم او يقدر هكذا القيوم دائم الحفظ للكائنات نزل عليك الكتاب القرآن بالحق بالصدق أو بالعدل وهو حال مصدق لما بين يديه من كتب أنه من عند الله وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل من, من قبل من قبل من قبل تنزيل القرآن هدى للناس في زمانهما وأنزل الفرقان الفارق بين الحق والباطل وهو جنس وهو جنس الكتب الإلهية عما بعدما خص ذكر الثلاثة أو القرآن كرر ذكره بوصفه تعظيما له. فإن الكتب السماوية كلها فارقة بين الحد والباطل. إن إن إشاره أن أن للقرآن تنزلا وانزالا بخلاف الكتابين. فهما إنما نذل من جملة واحدة. مناجمين لا مناجمين لا مناجمين اي الفقراء من دانه ولدانه فانه ممكنه مناجمين مناجمين اي متفرقه نزل المناجمين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بسائر الكتب، فإنه فإنه جملة على نعم. نعم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد يوم قيامة. والله عزيز غالب لا يغلب أو لا نعم لا يغلب ذل, ذل انتقام عقوبة على من خالفه. على من خالف الرسل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قيده بهما إذ الحس لا يتجاوز عنهما نعم والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء من الصور المتنوعه نعم. قال في الحشد الأولى. ولما قدم صفة العلم الدعاء هو صفة قدرة والتمييز فقال هو الذي. مجلس. لا إله إلا هو العزيز الغالب في الأمور. قال في الحشد الثانية ولما ذكر من الصفات الحسنا. عليها أنه هو المتفرد بالألوهية وقال الحاكم ذكر نتيجته فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحكيم في الأفعال هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات واضحات الدلالة نعم ثالثا قال صاحب الفتح والأولى قال إن المحكم هو الواضح شيخ ابو عبدالله الحاشية طويلة جدا فليراجع الكراءة بارك الله فيكم نعم هن أم الكتاب أصله يرد إليها أصله يرد إليها غيرها وهن ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده فرائضه وما يؤمن به ويعمل به او قوله قل تعالوا والايتان بعدها وقوله وقضى الى ثلاث ايات بعدها والايات والايات والايات كلها في تكاملها كایه واحده كایه واحده او كل ايه كل واحده منهن ام الكتاب نعم ما بدع عن ادبي الكتاب لان وان في جميع الكتب وقال في الحاشيه الثانيه اي يرجع اليها غيرها فان لم يكن قالفا لها تقبل لم يكن قالفا لها تقبل وابلا فيظلم الظالما فهمنا من من الفقره الحاشيه الثالثه قول اعطاه ويكرمه وجاهد وقد هذا وقد وثاني أوضح أبي حاتم عن أبي, أبي عبّد عن ابن عبّد عن ابن عن ابن إلا للمهرة من العلماء وهذا يظهر فضله وهذا يظهر فضلهم وهن المنسوخة والمقدم والمؤخر منه والأمثال والأقسام وما يؤمن به وما, وما يؤمن به ولا يعمل به أو الحروف التي في أوائل السور نعم روا عن ابن عباس نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ عدول عن حقك اليهود وقالت الحروف المقطعة بيان, مد بيان مدة, مدة أجل هذه الأمة فيتبعون ما تشابه منه يتعلقون به لي ليت لينزلوه هكذا لعله لينزلوه يتعلقون به لينزلوه على مقاصدهم, على مقاصدهم الفاسدة وأما المحكم فتركوه لأنه لا نصيب لهم فيه ابتغاء الفتنة الإضلال وابتغاء تأويله على ما يشتهونه أو بطلب حقيقته وما يقول أمره إليه نعم وما يعلم تأويله أي ما هو الحق أو حقيقته نعم لا يعلم الراسخون لا يعلم الراسخون بالعلم وهذا غلط من اوبدي على اللغه والمعنى ولم يدل الله شيئا من القران إلا ينفع به عباده نعم واصل واصل ويدل لا على أن على معنى أراده ولو كان متشابه لا لا لا لا لا لازم لا للطاعن مقال وتعلق علينا بعله وهل يجوز لأحد ان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه وإذا جاز واذا جاز ان يعرفه مع قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله جاز ان يعرفه ربانيون من صحابته فقد فقد علم نعم فقد علم عليا التفسير ودعا ابن عباس فقال فقد علم علينا التفسير ودعا ابن عباس فقال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين وهذا لفظه وهو في الصحيحين خرج الحاج و هو في الصحيحين اللهم فقهه في الدين وعلمه وعلمه الكتاب وما روى عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كريمه بن عباس رضي الله عنه قال كل القران اعلم الا كل القرآن عدم وهي إل إلا أربعا في الأصل ربعا نعله غسلين وحنانا والأوّه والرقيم كان هذا من قول عباس في وقت ثم علم بعد ذلك كذا تأويل مشكل القرآن بتصرف الشيخ أبو عباس نعم أحد النبؤة يعني يتعلق على إحنا لما قرأنا فيتبين علمات تشابه منه يتعلقون به نعم لا أقرأ أقرأ ماذا قال لينزلوه لينزلوه على مقاصد بارك الله فيه نعم إلا الله والراسخون في العلم اختلفوا في الوقف على الله عند أكثر السلف أن تأويل بعض أن تأويل بعض الآيات لا يعلم أحد إلا الله ومن القراء من يقف على قولي والراسخون في العلم وقول مجاهد وربيع بن أنس وروية عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويل نعم أولا وبعض الأحادي أجد أجد أجد. في إلا عند الله أبو عبد الصوت وايد يتقطع من عندك بارك الله فيك ما أدري ليش وايد صوت يتقطع يل طيب أنا أقرأ سريعا بإذن الله والرأس في علم يقولون وكذا في قراءة, قراءة أبي بن كعب وذكر منه هو المتبادر الفهم من من سوق الكلام كلام الله كذا في الوجيز يقولون آمنا به خبر الراسخين ان جعلته مبتدا وإلا فهو استئناف أو حال كل من متشابه والمحكم من عند ربنا وما يتذكر إلا والألباب وما يتعظ القرآن ولا يفهمه إلا ذي العقول السليمة وفي الحديث حين سئل عن الراسخين حين سئل عن الراسخين من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عفّ بطنه وفرجه فذلك من الراسخين من العلم ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال الراسخين أي لا لا, تم لا, تملها لا تملها عن حق إلا إلى اتباع لمدشابه بتأويل غير مراد الله بعد إذ هديتنا إلى الإيمان بالمحكم والمدشابه وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا انك انت الوهاب لكل سؤل قال اخرجه الهروي في ذم الكلام عن امام الشافعي قال حكم في اهل الكلام حكم عمر في ضبيع أو ضبيع كذا في الأصل والذي في تفسير القرطبي والقاموس صبر أو صبيغ لعله أن يضرب بالجريد ويحمل عن إبر ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادي عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام وأخذ الدارمي عن عمر بن الخطاب قال إنه يأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخنسوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وأخر نص المحدثين في الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن هذا هذا ينزع بآ ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فوق في وجهه حب الرمان فقال عليه هذا خلقتم أم لهذا أمرتم أم بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضا ببعض انظروا ما ما أمرتم به فاتبعوا وما نهيتم عنه فانتهوا وأخرج ابن الضرس ونصر المقدسي في الحجة دي عن أبي هرير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر ما عرفتم فعملوا به وما جهلتم منه فردوا إلى عالمه كذا في الدر المنثور نعم هكذا ربنا إنك جامع الناس ليوم لجزاء يوم أو في يوم قال في الحاشية الثانية إضافة الجمع للناس اضافه للمفعول واليوم متعلق به على حد المضاف لأن الجمع ليس لليوم نفسه أو أو لللام أو لللام بمعنى فيه والأول أظهر فلا حاجة فلا حاجة إلى تقدير وذكر منه لا ريب فيه في وقوعه ان الله لا يخلف الميعاد قال ان الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم نقف هنا لا عندنا ثلاث دقائق يا شيخ نقرا ان شاء الله شيئا ان الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم او المراد بيهود, بيهود او المراد يهود يهود قريضة والنظير قال في الحاشد الأولى ولما استعاذ من الزيغ لخوفي لخوف الجزاء في القيامة بين تعالى حال, حال بعض الزائغين ومآلهم فقال ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لا يدفع عنهم شيئا من عذاب الله أو ما أجزع عنهم ومكافأهم من رحمة الله شيء من الإزاء على, على أن على يكون شيء مصدرا قال في الحاشية الأولى ويصح أن يكون مفعولا به لأن معنى أغنى عنه كفاه فشيء ثاني مفعولي مفعول كقول تعالى وكفى الله المؤمنين القتال الأحزاب قال أولئكهم مقدون النار حطبها كذب آلف رعون متعلق بل تغني بلن تغني وتعلق بلن تغني أي لن تغني عنهم كشأن آل فرعون يعني مثل ما لم تغني عنهم أو استئناف أي صنيعهم وسنتهم كصنيع آل, آل فرعون قال في الحاج الثانية يعني صنيع هؤلاء الكفرة الذين يؤمنون بك والذين من قبلهم عطف على آل فرعون كذبوا بآياتنا حال بإضمار, قد أو حال بإضمار قد أو استئناف وقيل أن الذين من قبلهم ابتدأ وكذبوا خبروا فأخذهم الله, فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب تهويل وتشديد للمؤاخذه قل يا محمد قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد جهنم وهو استئناف أو تمام ما يقاولهم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر حذر اليهود أن ينزل عليهم ما نزل على قريش فقالوا لا يغرنك أن قتلت أغمارا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت الناس فنزلت إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار وقيل الخطاب لقريش الحاشيه الثالثه رواه محمد بن اسحاق بن عباس وعن عاصب بن عمر بن قتال رضي الله عنهم وذكر منه. قد كان لكم أيها اليهود وقيل أيها المشركون والمؤمنون آية في فئتين التقة يوم بذر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الجملة حال وتقاتل خبر لفئة أو صفة لها والجملة خبرها أن يرى المشركون يوم بذر المسلمين مثل مثل عدد المسلمين أو المشركين ليحصوا لهم الرعب والمسلمون كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وهم ما بين تسعة ما بين تسعة الى إلى ألف وهذا في أول الأمر وأما في حال القتال بكل من المسلمين والكافرين فكل من المسلمين والكافرين قلل الآخر كما قال تعالى وإذ, يريكم وإذ يريكموهم إذ في أعينكم الأنفال إلى آخره لتقدموا عليهم ويقضي الله أمر كان مفعولا أو يرى المسلمون الكافرين أو يرى المسلمين أو يرى الكافرين مثلي عدد المسلمين مع أنهم أكثر ليقوى قلوبهم بوعد الله وهو قوله وان يكن منكم مائة صابرة يغلبهم مئتين الانفال او مثل يعدد المشركين ليتوكلوا أو, او يطلبوا الاعانه من الله وحين القتال قلل الله في اعينهم حتى حتى سال بعض المسلمين بعضهم هل تراهم سبعين قال اراهم 100 قال في الحاشيه وقراءه نافع بقوله ترونهم بالتاء محموعا انتفات على ما قدرنا الى أن إلى على قول من قال, من قال الخطاب في قد كان لكم إما للمشركين أو للمؤمنين فإنه لا يكون من باب الالتفات منه إلى آخر الكلام الحاشية, الثال... الحاشية الثانية قال أي جملة يرونهم الحاشية الثالثة أي لي... ليقدموا كل منه مع الآخر الحاشية الرابعة السائل عبد الله المسعود رضي الله عنه رأي العين رؤية, رؤية ظاهره معاينة والله يؤيد بنصره من يشاء نصره إن في ذلك التقيل والتكثير وغلبة القليل عليهم لعبره عظة لأولي الأبصار لذوي الأبصار طيب نقف هنا بارك الله فيكم نقف هنا و بارك الله فيكم الشيخنا الكرام أحسنا الله إليكم وتشرفنا بحضوركم شيخنا بارك الله فيكم نقف هنا ونستجيزكم بما قرأنا تفضلوا شيخنا بالاجازه نعم. قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم واحسن الله إليكم وحفظكم الله ورعاكم من كل سوء ومكروه ولا حرمنا من الله منكم بإذن الله إخواني نلتقيكم غدا لنستكمل قراءة قد من الخميس إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته